الله أكبر الله أكبر <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> Ashadu an la ilaha illallah Ashadu an la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 حي على الصلاه Hé, a rálálál